ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنت تفسيرا الذين يوشكون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شر من كانوا واضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فجمرناهم تدميرا وقوم نوح لم تدر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 وَكُلَّمَا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّمَا كَذَّبُونَا تَكْبِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ الشَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هو هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا